ظالمين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جل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 تَمُدُّ بِطَغْوَاهَا هَائِدًا بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَى الرَّبِّهِمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَأَلَا يَصْرِفُ عِقَابَهُ Мя yeah. mm -hmm.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 وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون الله. سمع الله ولمن الحميد سميع الله ولي الحمد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 سَنَرَى عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ سميع الله من حميد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 وسم من انفسهم ومما لا يعلمون واتوا لهم الليل نسخ منهم نعرف اذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 Я Аллах.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 وَقَالُوا إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُقْلِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 كفروا للذين آمنوا أن نطعر من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال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 في الصور فإذا هم من الأجداث لا ربما واحد فإذا هم جميع الدنيا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا Lord.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 ان يوما نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله سمع الله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 طَيَرَطَ فَنَّا نُضَصِرُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِم فَمَا اسْتَطَاعُوا نُضِيِّعَهُ وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَهُ نَنكِسُهُ مِنَ الْخُرْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك لهم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المضبوب عليهم فلا يحزنك قوْدُهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون سميع الله, سمع الله